وَإذاَا لَقُ الذيينَ آمَنُوا قالَاُوا آممَ وَإذاَا خَلَوْ إلَ شَيطينهِمْ قالَاوا إِا مَكُم إِ مَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئون اللهَّهُ يَستْتَهْزِئُ بهِهِم وَيَمُدُّهُم فِي طُيَانِهِم يَعْمَون.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 يا أَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ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 يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ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 قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون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 قَا يَا آدَمُ أَم بِهُمْ بِأَسْمَائِهِم فَلَمََّا أَم بَهُمْ بِأَسمائهِمْ قَا أَلَم أَقَُّكُمْ إِي أَلَمُ غَيبَ السَّمواتِ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 وَقُلْنا يا آدَ مسكُ أَنْ تزَوجُكَ الجةَ وَكُ مِنهَا رَغَدًا حيثُ شِمَا وَلَا تقَْبَهِهِ الشجرة فَتَك مِنَ الظالمِين. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطان وَعَنْهَا فَأخْرَجَهُمَا مَِّا كَ فِيهِ وَقُلْ نَهّطُ بَعضُكُمْ لِبَعضِ نعَدُ وَلَكُم فِي الأأَرْرضِ مستُسْتَقَرض وَلَكُم فِي الأْرضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إلَى حين.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 وَآمِنوا بِمَااءن زَلْلتُ مُصدَدِّقَ لِمَا مَكُمْ وَلَا تَكُون أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآياتِ ثمَمَنَ قَليِيلَ وَإي يَفَتَّكُون وَلَا تَلْلبِسُ الْ الحَقََّ بِالبااطِلِ وَتَكْتُمُ الحَقََّ وَأَن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 وَاسْتَعينوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلااتِ وَإِنهَا لَبَة إللاا عَ الْخاشِعين الذيذينَ يَظّونَ أَنهُم مُ لاقُ رَبِّهِم وَأَنهُم إلَيْهِ راجعون.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 وَظَلَّناَا عَلَكُم الْ الغَمامَ وَآن زَلْناَا عَلَكُممَنَّ وَسَّلواكُلُ مِن طَيباتاتِ مَا رَزَقُناَاكُمْ وَماَا ظَلَمُ نَا وَلَِ كَوا أَفُسَهُم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 فَبَددلَّل الذيينَ ظَلَموا قَْلَ نَ غيْغَ الذي قِيلَ لَهم فَأَنزَلنا على الذيينَ ظَلَودِ جزَم مِنَ السَّمائ بِمَا كانَوا يَفْسقُون. وَإِذ استَْسْقَامُوا سَالِقَوْمِهِ فَقُل النظْرِ بِعَصَكَحَجرََ فَم فَجرَتْ مِنْهُ ثنَتَ عشرَةَ عينَ قَدَ عَمَ كلُ أُناسِ إن م شْرَبَهُم خَدَ عَمَ كلُ أُنااسِ إن م شْرَبَهُم كلُ وَشْرَبُوا مِّزْقِ وَلَا تَثَووا فِي الأرض مُفْسدينين. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَكِفَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تنبت الأرض من بقلها وخفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند أَفَلَا أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما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 وادي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون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 فَكُلمَا جَاءكُمْ رَسُولم بِمَا ل تَْوَاء فُسُكُم مُسْتَكْ بَرْتُم فَفرَيقًا كَذَّبَتُمْ فَفَيقًا كَذَبَتُم وَفَريقًا تَقُتُلُون وَقَاوا قُلوبُ نَاعُْف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 بِسَمَ اشْتَرَوا بِهِ انْفُسَهُمْ انْيَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإذاَا قلَ لَهُمْ آمِنُوا بِماء زَل اللَّهُ قالوا نُؤمِنُ بِماءُزِلَ عَلَْنَ وَيَكفُونَ بِمَا, بما وَراء وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الحَقُّم صَدِّقَ لِم مَهُ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 فَل مَنْ أَسْلَمَ وَجهَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحسِلُون فَلَهُ أَجرُْهُ عِن دَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌُ عَلَيهِم وَلهُم يَحْزَنُون وَقَاةِ اليَهُود لَسَة صَارَ على شَيْئٌِ وَقَالَةٍ صَارَ لَسَةِ اليَهُودُ على شَيْئ وَهُم يَثْلونَكِتاب.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 كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَد بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ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 يُعذبه قليلا قالوا ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير وإِذ يرفَعُ إبهِيمُ القَواعد مِن البَيتِ وَإسماعيل رَبنَا تَقَّ مِ إِك أَنْ تَ السَّمعُ العليم.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 قُلوا آممَن النَّ بِاللهِ وَماءُنزِ لَ إلينَا وَماءُزِلَ إلَ إِبَ الرَّهِيمَ وَإِساعلَ وَإِسحاقَ وَيعقُوبَ وَْأَسباتاطِ وَم أُوتَ مُساَعسَ ومَا أُوتًاَّ بِيونَ مِر الرَبِّهِم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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ قَد ن ر تَقلّ بَ وَجههكَ في السم إِ فَل نُوَّّك قِبلًَ تَرضهَا فَولّ وَجههكَ شَطْرَمَسجدحرامِ وَحيث مكُ تُم فَولّ أُودُ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 وَل إن تَيتَ الذي نَعوطُكتابابَ بِكُلِّ آيَةِ ما تَبِوقِب لَكَ وَماَا أَ تَبتَابِ قِبلَهُم وَماَا بعُهُم بتابِرٍ قِب لََ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا شَطْرَهُ شطره لألا يكون للناس عليكم حجة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 وَل نَبَل وََّكُم بِشَيئم مِنَ الْخَوْف وَالجُوعِ وَنَقُص مِنَ الأأَمْوَالِ وَالْأَمفُسِ وَثَّمَرات وَبَشّرِ الصَّابِرينَّذينَ إذَا أَصَابَتهُم مُصبَةٌ قالَاوا إِ لِلَّهِ وَإَِّا إلَيهِ راجِرُون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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كانَ الناسَّ سؤَُّتَ وَاحيدَة فَبَعَثَ اللهَّهُ النَّبيينَمُ بَالشرِرينَ وَمُذرينَ وَآن زَلمهُ لكِتابَ بالِالحَِّل يَحكُمَ بينَ الناسَّ فيِي مَختلَفوا فيِي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 وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم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 فَإِذاَا بَلَغُ نَّ أَجَلََُّ فَل جُناحَلَيكُم فِي مَا فَعَْنَ فِي أَفُسِهِ بِالْمَعرُوف وَلَّهُ بِمَا تَعمدونَ خَبيد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 وَعلموا أَ اللهَّهَا يَعلملَ ماَا فيِي أَ فُوسِكُمْ فَحْذَرُوه وَعلَوا أَ اللهَّهَا غَفُورٌ حَليم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 نصمَا فََدُم إِلاا أَ يعفونَ أَ يَعفوَ ال الذي بدِهِ رقدَةٌكاحِ وَأَن تَعفُو أَقَبُ للتَّقوَى وَل تَن سَر فَضل بَينكُم إِ اللهَّه بِمَا تَععمللونَ بَصيد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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اَلَمْ تَرَ إلى اِلَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ الْمَوْتُ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ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 وَقدَ أُخِجَنَ مِن ذِهَارنَا وَأَبَنَا إَِا فَلَمََّا كُتِبَ عَلَيهِمُ القِتَالُ تَوَّو إِلَّا قَليلَم مِنهُم وَلَّهُ عَمُم بِظَّالِمِين وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قالوا أَنَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ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 إن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِىٰ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِا۟ةَ عَامٍ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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وَظُر إِ حمَارِكَ وَلِنَ جَعلكَ آيَةَ لِ النَّاسِ وَظُر إ الععظَامِ كَيفَنُ شِ زُواسُ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 وَإِذْ قالَا إبرهِي مُرَبِّ أَرنِي كَفَ تُتح المَوْتَ قالَا أَلَم تُؤِّن قَا بَلَ وَلَِ الِّيَطُمَ إِ قَب قَا فَخُذ أَبةَم مِن الطَّيرِ فَصُرْهُ إليك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 وَمثللُ الذيينَ يُم ف قُونَ أَمولَهُ مُ بتِو أَمَغضاتِ اللهِ وَتَثبتَم مِن أَمفُوشِهِم كَمَثَلِجٍََّ بِغَابِوةٍ صابهَا وَابِلم فَآتَت أكلها ضعفين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 وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافٌ فَأَصَابَهَا إِحْتِصَارٌ فِيهِنَّ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ آمِنَتْ عَفَا فِي تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ َّ بِنَيُم فِقُونَ أَم وَلَهُم بِالليلِ وََّهالِسِ الرَّ وَعَانِيَةَم فَلَهُ أَجرُهُ مَعِ دَ رَِّهِم وَلَا خَوْفٌُ عَلَيهِم ولا هم يحزنون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 أَمَن جَاءَهُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِم فَانتَهَوْا فَلَهُم مَّا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ